وأوحينا إلى أم موسى أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين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 ولما ذلر أشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان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 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أُمَّةً من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما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 نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إن اريد ان امكح احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتمنت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك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 فلما قضى موسى الْأَجَلَ وسار بِأَهْلِهِ آنس من جانب الطور ناراً قال لأهلهم كثوا إِنِّي آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر أَوْ جَذْوَةٍ من النار لعلكم تصطلون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 فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لا لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم الينا لا يرجعون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 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منه ما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن يتبعون يتبعنا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 119. يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم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 قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 فَمَنْ وعدناه وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاقيه كمن متعناه متاع الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَهُوَ لاقيه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم مَتَّعناهُ من الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 على اللّهُ عليكم إنَّه رَسَلْ مَدَنٍ لَّيَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِكُم بِلَيْلَةٍ تَسْكُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذي كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم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 وَأَصْبَحَ الذين تمنوا مكانه بِالأَمْسِ يَقُولُونَ ويكأن الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الْآخِرَةُ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الْأَرْضِ ولا فسادا وَالْعَاقِبَةُ للمتقين